وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفامنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة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 وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين وما مسلم من قبلك إلا رجالا الا رجالا نوحي لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خير. ولداه الآخرة الخير للذين التقوا أ فلا تعقلون حتى إذا استي سوسل وظنوا وظنوا أن هم قد كذبوا جاء نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسن عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لقد كان في قصص عبره لأولي الألباب ما كان حديثا افتراء ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يدي ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدا ورحمة لقوم يؤمنون.